أساسا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلادا وجعل لكم من الجبال أكنانا جَعَلَ لَكُم سَرَابِ لَتُطِيقُكُمُ الحَرُّ وَسَرَابِ لَتُطِيقُكُم بَأْسُكُمْ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ yargılanan nimet Allah'ın, sünne yüksürer ona ve aksar onun kafirler. Ve yuma ve onlar